أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفدوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا المطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وَإِنَّا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم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 نسقيتكم مما في بطنها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.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 يُريدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ إِلَّهُ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أنص علك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارتنا نور فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الكلك فقل الحمد لله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 وأثرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشراً مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 فَقَالُوا انُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوا مَا فَكَّرُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنًا نُّغَيْمًا وَأُمَّ 124. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 125. يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم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 وَالَّذِينَ هُمْ لا لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ سَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ولا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ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 إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون.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 قليلما تشكرون وهو الذي ذرأتم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويُميت وله ابتلاه الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تُسْحَرُونَ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 تلفحوجهم النار وهم فيها كالحون تلفحوجهم النار وهم فيها كالحون